انت زكاه واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هناك للاخره والاولى